الحمد لله رب العالمين ويصلي ويسلم على نبي محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه الحلقة الحاجر والستون من حلقات أحكام من القرآن نتكلم فيها على قول الله تعالى وإذ أخذنا نتاقكم ورفعنا فوقكم الضور هدوا ما آتيناكم بقوة وذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين الخطاب هنا لبني إسرائيل يذكرهم الله سبحانه وتعالى بما أخذ عليهم من المتاق حين رفع فوقهم الطور وهو الجبل المعروف وذلك بعد فسوقهم وأسلامهم وأمرهم الله أن يأخذوا ما آتاهم من الشرق بقوة لا ب... لا فيها ولا هوادة وأن يذكروا ما في هذا الذي آتاهم من المواعب والأحكام ووصلوا بذلك إلى تقوى الله عز وجل ولكنهم تولوا بعد ذلك ولولا أن الله سبحانه وتعالى تباركه بفضله ورحمته لكان من القاسرين أبد الآبدين. في هذه الآية في هاتين الآيتين من فوائد أولا تكذب إنسان حين أنام الله به عليه من النعمة يذكر هذه النعمة فأشكر الله عليها. ولا سيما مع طول العهد وتناسي هذه النعم ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والنساق على بني آدم أن نوحدوه ويؤمنو به وذلك بما ركب فيه من العقول وأنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم من الرسل بقوله تعالى ويتأخذ من ميثاقكم ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل وعظمته حيث رفع هذا الجبل العظيم فوقهم تخويفا وإنذارا هذه الأمة لم يكن وهذه الأمة عن الأمة المحمدية لن يكن فيها مثل هذا الإنذار ولكن كان فيها انذار من نوع آخر مثل كسوف الشمس والقمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس لما كسفت شمس لأهده بين أن الشمس والقمر آوتان من آيات الله وخوف الله بهما عبادة وأنهما لا إنكستان من أحد ولا لحياتي. تبين أن الله تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخوف بهم العباد من أجمي أن يرجو إذا ربه ولهذا شر الناس حين يرون الكسوف أو التسون أن يسلوا إلى ذكر الله والصغفار والصلاة والصدق والعتق. ومن فوائد هذه الآية بل من فوائد هاتين الآيتين نجود أخذ الإنسان بشريعة الله على وجه القوة التي لست فيها ضعف ولا توان لأن الإنسان إذا قادل أوامر الله بالضعف والتوان سولى عليه الشيطان والسحوذ عليه الشيطان حتى أوصله إلى تركها والتواني في أعوام الله منقسم إلى قسمين الأول التواني في فعل المأمورات بحيث يتكاسل في فعل الواجبات ويترחק في فعل المنوبات فيرى في إيمانه بذلك وينقص والثاني الضعف في ترك الأعوام في ترك النوام بحيث يرى في الإنسان أمام الشهوة الدافعة إلى فعل المعصية، وعن الشهوة شهوة الإرادة لا شهوة الجزء، وشهوة الجزء تكون بلا شك أحيانًا من الشيء المحرم إذا كان على عيل الأزواج أن ملكت يمين، المهم أن الضعف كن يكون في في الأعوامل يكون كذلك في ترك النواهي بحيث يضع في الإنسان أمام شهوات نفسه فيعجب عن كبحها أما محرم الله عليه ومن قوائد الآتين الكريمتين يفوذ ذكر ما في الكتب المنزلة من الوحي وذكره على نوعي أيضا وذكره على نوع النوع الأول أن يذكر باللسان وهذا يكون بتلاوة ما يتلأ وتعليم ما يعلم والثاني أن يذكر بالعمل وذلك بالتطبيق فإن تطبيق أعوام الله لا شك أنه ذكر لها ومن فائد آياتين الكريمتين أن أخذ الشرائع للقوة وذكر ما فيها على حسب النوعين السابقين يكون سبدا بالتقوى بقوله تعالى لعلكم تتقون، والتقوى نأخوذ من الوقاية وهي أن يبتقي الإنسان عذاب الله عز وجل لكي بأوامره واجتناب نواهيه وقد هسفت التقوى بكفاسير متعددة لكنها لا تخفز عما ذكرنا وهو فعل الأوامر أوامر الله والجتناب نواهي سبارك وتعالى يعني الوقاية من عذاب الله لا تكون إلا بذلك ومفاء جاية الكلمتين إثبات الأصباب لقوله تعالى لعلكم تتقون فإن لعل هنا للتعليم والعل السبب والناس في الأسباب انقسم إلى ثلاثة أقسام قسم أفرط فيها وقسم فرط فيها وقسم وسط. فأن الذين أفرط فيها أي بالغوا وغلوا فإنهم أثبت الأسباب وجعلوها هي الفاعلة المؤثرة. التي لا يمكن أن يتخلف الصدر أن يتخلف أن فيها عن الصدر وأن الذين هربوا في الأسباب فهم الذين قالوا إن الأسباب ليس لها تأثير في مسبباتها وإنما وأن الذي يحصل بهذه الأسباب لم يكن بها ولكنه عندها. مثال ذلك لو انكسر الزجاجة بحجر غنيت به فعند القسم الأول الذين أفرقوا في إثبات الأسباب يكون انكسار الزجاجة بها قمرا طبعيا لا ضد وعند الآخرين لم يكن الانكسار بسبب استخدام الحجر بالزجاجة وإنما كان عند استخدام الحجر بالزجاجة لا به ولا شك أن هذين القولين بعيدان عن الصواب وعن الصواب هو القول الثالث الوسط الذين أثبت الأسباب وتأثيرها في انسبباتها ولكنهم جعلوا ذلك مما خلقه الله عز وجل فيها من القوى فهل لم تنفرد بالتأثير ولكنها خلق الله ولكن خلق الله فيها هذا التأثير ويدن ذلك السمع والعقل فأما السمع فإن والأحديث في إثبات الأسباب وتعثيرها لا يكاد يحصى كثرة أو لا تكاد يحصى كثرة وأن الواقع أو العقل فإن الحصة شاهد بذلك فكل إنسان يعرف أن انكسار الزجاجة ترميها بالحجر إنما كان بالحجر لا عند استخدامه بها ولهذا لو وضعت الحجر عليها وضعا لم يكن له تأثير فيها ويزن على أن الأصطاب لا تفعل بنفسها ولكنها تؤثر بما أودع الله فيها من القوى أن النار المحرقة الحارة وكما أمره الله عز وجل إن تكون بردا وسلاما على إبراهيم كانت بردا وسلاما عليهم فإن إبراهيم أظلمت له نار كبيرة عظيمة وعيق فيها حتى إن بعض العلماء قال إن قومه لما أرادوا أن يلقوه في النار لم يتمكن من القرب منها فوضعوه في المنجميق ورموه بواسطته إلى النار فقال الله تعالى يا نعرقوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه ولم تأث فيه شيئا وهذا يدل على أن تأثير أستاب ليس تأثيرا جاتيا حتميا لا بد منه بل إنه بما خلقه بما خلق الله فيها من القوى المؤثرة لنفائله وإلى هنا ننتهي من القول في هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.